بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذرهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون في الطائرة وبين السماء والأرض كنت أنا وأحد أخوة من قطر فإذ بمضيفة في أحد الخطوط الجوية الخليجية قد لبست ما فوق الركبة المهم اتفقت أنا وصاحبي هذا أن لا نطلب شيء لا نريدها تقبل علينا أهم شيء ما تجعل المهم سبحان الله جاءت تريد صاحبي هذا أن يربط الحزام وكان وزنه زائد شوي فيحتاج إلى وصله فوقفت عندنا وأرسلت صديقتها تأتي بقطعة الحزام الثانية. أقول سبحان الله في نفسي أنا معيش في جيبي وأقول أعطيها شريط ثم يأتيني الشيطان يقول مجنون أنت هذه مستحيل على القلعة وواحدة لابسة عباية على الكتف يمكن ترفعها على الرأس هذه منتهي هذه من خلاص موضوعها منتهي. شوفوا إبريس كيف يختنس. المهم وأنا في حوار بيني وبين نفسي وبين قلبي والشيطان ثم عزمت وقلت سبحان الله عمر بن الخطاب جاء يقتل الذي عليه الصلاة والسلام فأسجد الله. بأمره قلبه حتى عاد ثاني الخلفاء الراشدين فأنا سأعطيها وأدعو الله عز وجل والله يكتبوا ما يشاء المهم سبحان الله أخرجت الشريط واحد ناظر في الشريط ما تدهين شو هذا أول مرة الظاهرة شوف شريط إسلامي أعطته يا دفنة هذا هدية سأل الله أن يوفر نظرتين قال إيش شريط اتكلم عن نعيم مرأة الجنة كان شريط غارة لكم قالت هذا شريط تتكلم عن نسوان في الجنة قلتين المهم ذهبت صاحبي هذا يقول لي جاء الشيطان سبحان الله يقول ليش تعطيها شريعة قلت سبحان الله ليش ليش ما تولي تعطيها قال يا أخي دي منتهي دي وين تعطيها قال فهل صدقنا تجد قلت سبحان الله انظر قلة أدبنا مع الله سبحانه وتعالى وهل نحن وسلاح الناس نحن علينا ذكر إنما أدب وذكر لست عليهم ابن سيدنا المهم وأنا أتكلم معه قلت تعال يا أخي إحنا بسفر خلنا ندعيها ندعيها أن الله سبحانه وتعالى يهديها كما هذا عمر ونحن مسافرين ونحن مسافر دعوة مستجامة بإذن الله شوي لا تجي عنده والله يا أخوان جاء تسأل قالت لي معك أشرط لرجال لوزعها قلت سبحان الله أحدنا له في الاستقامة عشرين سنة مع عمره حس أنه يحتاج يوزع أشرطة أو يوزع مطويات أو يخدم الدين قلت له لا ما معي لهذا قلت لا له خلاص يا أختي أو أخري عني الله يحفظ الآن طبعاً كان شكلها فتنة جداً فأنا قلت لها خلاص أنا قاعد أدعي لك الآن وأخري عني قالت بعيني كمان عيني كمان والله يا جماعة قاعد تصيح تبكي على الوسط قدام العالم تقول بعيني كمان ثم أذلس على الناس من غير شعور قالت كل اللي قابلتهم في بالطيارة يبغونني لأنفسهم هم أول مرة أشوف واحد يبغاني لنفسي ويقول روحي بعيني كلهم يجون تعالى يبغون المنكر ويبغونني أنا عشان احشوات أنفسهم والله قاعد تبكي يا أخوان نسيت نفسها أنا بالطبع المهم كنا في رحلتنا إلى قطر أعطاه صاحبنا هذا رقم ثم لما نزلنا في قطر حضرت محاضرة هذا الكلام يوم أرجع حضرت المحاضرة يوم الجمعة وأعطنا أشطت والله يا جماعة جاءت المحاضرة يوم الجمعة بعباءة وكلمتنا في تلك الليلة قالت والله أنا تائب لله سبحانه وتعالى وأنا والله ما نقي أحدني على طريقي الصحيح قلت سبحان لاه أيهديه يشرح صدره للإسلام وشوي بعد كم يوم تقول أنا استقلت واشتغلت في الأرض في أحد وكالات الطيران وأنا بحجاب الكامل وجبت معي ثنتين سبحان الله العظيم أو من كان ميتا وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها فقلها حريب الغالي من أعماق قلبك إذا جاءك المثبطون وقالوا ماذا إذا لناس منتهيين لما تعرضون قوماً إلا هم أو معدبهم عذابا شديدة قل كمن سجدت قلوبهم